مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَمْ يَكَادُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتين كن امثال نضربها للناس وما يعقلها الا العاليم ஊ கினல் கிட்டாமி